بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يجريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما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 ثم شقّن الأرض شقّا فبتنا فيها حبّات وعين بؤ وقطبة وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأباب متاع لكم ولأنعامكم.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 وجوه يومئذ مسرّة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة